بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سلح الذي يوسوس في قدور الناس من الجنة والناس